بسم الله الرحمن الرحيم طاسين. تَلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ هُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ إَِّينَ لا يُؤمنِنونَ بِالآخِرَةِ زَ إا لَهُم أَعمالَهُم زَيْئًا إَّ لَهُمْ أَعْماَالَهُم فَهُمْ يَعْمَون.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 بِشِهَابٍ قَبَسٍ عَللكم تَصْفَنون فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ يَا أَنبُورِ كَمَن فِي النَّارِ وَمَن حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَأَلْقَى عَصَا فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى وَلَّ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا خَافٌ نَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وقومه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 وَارِثَ سُلَيْمَانَ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَضْلُ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 إِنِّي وَجَدْتُمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ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 على العرش العظيم قال سننظر اصدقته ام كنت من الكاذبين اذهب بكتاب هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن اولو قوه والو باس شديد والامر اليك والامر اليك فانظري ماذا تأمرين قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه اهلها اذله وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَهُ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ آتُونِي الدُّونَنَ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنَّتُم بِهَدِيَّتِكُمْ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 قَوَارِرْ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سليمان لِلَّهِ رَبِّ فَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقًا يَخْتَصِمُونَ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 وَكَانَ فِي المدينة تِسأَةُ رَحْط يُفسِدونَ فِي الأرْرض وَلَا يُصِْحون قالَاوا تَقاسَمُ بِلَّهِ لَنُ بَييتََّهُ وَأَهْلَ لَنُ بَييتًاَّهُ وَأَهْلَهُثَُّ وأهله لَنَقُولَّ لِولِي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 ان ندم مطناهم وقومهم اجمعين فَاتَّنَ كَبُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تَبْصِرُونَ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 نَهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَضَيْنَا عَلَيْهَا مِنْ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم ما يشركون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 أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۚ إِلَٰهُهُمُ اللَّهُ بل لا يعلمون ام من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء خلفاء الأرض يجهلكم خنفا الله قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّا يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلِ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ إِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ تَأَنَّى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الذي تَسْتَعْجِلُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ فَضْلٌ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تَكِنُّ الصُّدُورُ وَمَا وما مِنْ غَائِبَةٍ في السماء والأرض إلا فِي كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن رَبَّكَ يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى وَلَا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين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 تَكَلَّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُنْقَدِنُ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَأُجًا مِّن مَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَا أَكَذَّبْتَ بِآيَاتِنَا وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا علما وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَاكِرُ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ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 وكل اتوه داخل وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب صنع الله صنع الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ أَلَنْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ